أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزلنا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 وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تطفه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم